كِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ العالمين أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مّْقَبِلَكَ من لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ ملك الموت الذي وُكِّلَ بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا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 ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء ام بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا that has otherwise been false, so do not believe. About which the disciples believed and believed الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كن وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 Are they not aware of how many of them from before them? They are not aware of their أَوَلَمْ They أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين